الإفلام من صاد كتاب نزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتوث به وذكر للمؤمن.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 فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا, إلا ان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 الوزن يوم إذن الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك, فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك